اننا زينا السماء الدنيا بِزِينَةٍ الكواكب وحفظا من كل شيطان مَارِدٍ لا يسمعون الى الملائكه الْأَعْلَى العليا ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 فَوَاكِهُهُمْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين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 فاطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله إِن كدت لتردين ولولا نِعْمَةُ ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا هو الفوز العظيم إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا, لمثل هذا فلعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لا آكلون منها، فإنهم لا آكلون منها، فإنهم لا آكلون منها فإنهم لا منها Voorzitter, ik wil u bedanken voor uw fijnen hun laakelen van haar, لهم عليها لشوبا من حميد ثم, إن... ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم En ik wil u ook vragen om een beetje ولقد ضل قبلهم أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المنذرين إِلَّا عباد الله المخلصين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 إِنَّا كَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ من عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقَنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شيعته لَإِبَرَاهِيمِ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 فما ظنكم برب فَمَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سيهدين رَبِّ, رب هَبْ لِي من الصَّالِحِينَ 酒 righte Dus tijdens het hebben gestanden Toen petit mijn deніump! Tiedman er том, ik bereiden de فانظر ماذا ترى قال يا je ziet. ما تؤمر قال يا ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا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 ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم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 وَإِنَّ إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه أَلَا تتقون أَتَدْعُونَ بعلا وتذرون أَحْسَنَ الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الْأَوَّلِينَ فكذبوه فَإِنَّهُمْ لمحضرون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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون